في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون <صير> نعم وريد ما فان presentation ديالنا السبت دابا دابا عند اوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنون فيه ولجتبته من فضله ولعلكم تشكرون من رحمه الله جل في علاه العباد انهم جعل لهم الليل والنهار خفه يتدبرون ويتذكرون وايضا يتعبدون الله جل في علاه في الليل وعمل في النهار قال الله جل في ومن رحمته والله واسع الرحمه سبحانه وجل في علاه الله جل في علاه فجعل لهم قسطا من الراحة وجعل لهم أيضا زمنا للعمل وجعل لهم طلب الأخير المقدم على كل شيء وفيه رفعتهم وهذه من رحمته قال ومن رحمته جعل لكم الليلة والنهار لتسكونوا فيه ولتبتغوا من فضله يعني الليلة لتسكونوا فيه ولتبتغوا من فضله النهار لفه ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ان ولا اله بغيرك انكم تشكرون ربكم دله في علا لا هذه نعمه كما قال الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار خلفه تلم لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا والذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد اي يتذكر او اراد شكورا وايضا قال الله جل وعلا الذي جعل الليل والنهار قالا ومن اياته تعرف ايش هذا هذا في يومين وفتاوى وصباحا الفجر اليوم الشعب الإيماني <تصفيق> واجعلنا الليلة والنهار آيتين فمحونا آية الليلة واجعلنا آية النهار مبسرة بيتمتأوا فضلا من ربكم وليتعلموا عدد السينية والحساب ففيها ما فيها من الفوايد العظيمة كما قلنا بأنك تعلم السينية والحساب ومنها أيضا الروحة والسكن والعمل قال وَمِنْ رُحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَابِتَأُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُلُوا وقلنا هذا إن قلنا بأن لم من التعليل يعني الله جلال فعلا بيّن لكم ذلك وجعلكم على بصيرة من أمركم أنه أظهر لكم نعائمه لتشكروه ولأن الكريم النبيل إذا احسنت إليه تأثر إحسانا وشكر المنعم بالرزانك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقولوا اولا مازلنا في الاه لعلكم تشكرون على الشكر من من اعظم العبادات التي تقرب بها المكلف لرب الأرض والسماوات لأننا أدينا نصف, نصف شكر ونصف صبر وعلى المريء أن يكون شاكرا لله دالة فعلاء شاكرا لأنعمه أن يكون شكورا كثير الشكر لربه دالة فعلاء والشكر إذا انفرضه نزل تحته الحمد وقلنا بأن الحمد هو الثناء الحسن على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم والشكر على على فإن فرد كان الشكر للكمال والجلال والبهاء والعظم وأيضا للإعلاء والإحسان كما قال ومن رحمته جعل لكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولكبتهم من فضله ولعل لكم تشكرون قال وليون يناديهم فيقولوا أين شركاء الذين كنتم تزعمون فهنا التقريع والتوبيخ يعني الله جلالفعل جلال يعني يناديهم جميعا من أجل, من أجل التقريع والتوبيخ وإظهار أن ما كان عليه باطلة وأنه ما من أحد يعني ما من أحد يدفع يدفع عنهم البلاء والعذاب والعقاب والتقريع والتوبيخ بل وهم هانوا مثلهم ويتساخطون جميعا في النار ويوم يناديهم ويوم يناديهم في إثبات المنادى لله جل في علاء ومفاد ذلك أن الله يتكلم ويتكلم بصوت وبحرف ويوم يناديهم والنداء منسوب لله جل في علاء وصوفهم الله به في الكتاب وفي السنة بأن النبي قال يا جمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ويوم يناديهم فأقول أين الشركاء الذين كنتم تزعمون تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً لشأنهم ولما فعلوا أين الشركاء الذين كنتم تزعمون ولا أحد يتكلم كما قال الله وجه الشعلاء لا تسمع إلا همسة وهو الذي يقول أنا الجبار أنا المتكبر أين الجبارون أين المتكبرون أنا مالك الملك فما أحد يتكلم كما قال الله تعالى لا تسمع إلا, إلا همساء فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ودلال على أيضا اتهانهم بالباطل والكاذب والزرور أنهم وأنهم عبدوا من دون الله ما لم نازل به سلطانا أين شركاء الذين كنتم تزعمون فيها أيضا أن أعظم الجر لأن الله صدى البال أن أعظم الجرم أن تجعل له نداً وهو خلقت أن تجعل له شريكاً وهو الواحد والأحد لذلك فإن قضية الكبرى تجلية التوحيد مع بيان خطر الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه مع غير تركته وشركه فقال الله تعالى أنه لا يغسر أي شرك به ويغسر ما دون ذلك لمن يشاء قال نزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل امه شهيدا يعني رسولا يعني أتينا بكل رسول منهم و و و والشهيد عليهم هو الرسول الذي اشهد عليهم بعدما دعوهم الى ربهم جدفعلاء وتغوا وتغوا وتكبروا عليه وتجبروا ولم ينقادوا الله ولا لرسالته ومدعنا من كل أمة شهيدا فخلنا هاتوا فخلنا هاتوا برهانكم حجتكم حجلكم على ما كنتم تعبدون من دون الله جل في هاتوا برهانكم أي حجدكم وأنتم, وأنتم تعبدون وأنتم تجعلون الله ندا وشريكا وعبدتم من دون الله من يزل عليكم به سلطانا قالا فقلنا هاتوا برهنكم حبغكم على ما كنتم تعبدون من دون الله جل في علا فعلموا أن الحق لله أيقنوا فعلموا يعني أيقنوا أن الحق لله جل في علا وظل عنهم ما كانوا يفترون وظل عنهم ما دعموا وظل عنهم ما كذبوا وظل عنهم ما مفتروا على الله جل فعلا وجعلوا له الأندادة وجعلوا له الشركاء وقد قال الله جل فعلا مبينا الجرم الذي وقعوا فيه بأنهم عبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطان ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادة يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لذلك قال الله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ رمنا العذاب أن القوة لله جميعا وأيضا قد قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال ابن سعود أتعرف أكبر الكبار ان تدع عليه ندا وهو خلقك <تصفيق> <تصفيق> فقلنا هاتوا برانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن فارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إنما فتحوا لتنوه بالعصفة والقوة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وقارون كان من عشيراته وقيل هو ابن عمّ وقيل كان عمّا لموسى عليه السلام وقارون اسم عجبين لا ينطلق هو من من قرض شيء للشي هذا إن كان فعولاً فينصرف لكن قارون من أسماء العجبية لا تنصرف ان قارون كان من طوم موسى سبغى, سبغى عليهم في قولي سبغى عليهم اختلف العمال كيف سبغى عليهم قارون فيها قوال خمسة أحدها أنه جعل جعلت بغي جعلا على ان تغذف موسى بنفسها أعوذ بنا من غضب الله ففعلت فاستحلفها موسى على ما قالت فأخبرته بقصتها كان هذا بغي يعني بغى على موسى عليه السلام وبغى عليه بغى على سيدهم بغى على رسولهم قاله ابن عباس والثاني بغى, بغى بالكفر لأنه كفر بالله وقفت على معنى أنعم عليه هذه النعمة وقال إنما على عليهم من عندي والثالث أنه بغى عليهم بالكبر كان يمشي بينهم كالطووس متكبرا يتعالى عليهم جميعا وقيل هو جاد في طول شبرا كالطووس يمشي وقيل هنا كان يرده فرعون فباغ على بني اسرائيل لمصلحه فرعون باغ على بني اسرائيل لمصلحه فرعون وحيث ما كان الباغي ففع عقوبته عاجل ما تكون ولا ولا خلاف قال واتيناهم من الكنوز انعم الله عليهم عام لما يشكرها بل جحدها ما إن مفاتيحه لا تنوء بالواسقه مفاتيحه مفاتيح الخزائر التي اختح بها الأبواب قال مجاهد كانت مفاتيح قرون وقر ستين بغلا وقيل ليشت المفاتيح وآتيناه الجزء ما إن يعني كنوزه يعني خزالينه قال في قوله ما إنما فتحه لتنوه بالعصبات وللقوة يعني تسقلهم وتميل بهم وكانت ثقيل عليهم وهذا الدلالة على على الغنى الفاحش الذي كان فيه وكثرت العرض وأن الله جلال فعلاء أتاهه من كنوز الدنيا لكنه لم يشكر قال إذ قال قومه لتفرح إن الله لا يحبه من الفارحين <تصفيق> <تصفيق> المؤمنون من قومه قالوا له اتق الله يا قارون اتق الله ولا تفرح ان الله لو يحب الفرحين والخير موسى هو الذي قال له, له. موسى هو السيد والذي أمر آنها هو الذي يبلغ عن الله قوله لا تفرح يعني لا لا تصل إلا الكبر والزهر وإلى الغطرصة نعم وقال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وفيها ايضا اثبات المحبه لله جل وعلا والمقصود بذلك الفرح هو البهو والاشر والبطر والكبر فهو قال او لا تتكبر بنعم الله عليك بل اشكر نعمه ربك زد من التواضع بعدما انعم الله عليك وهذا وهذا من من عظيم شكر فعلان الله جل وعلا انه يستحب النعم الله فيما يرضي الله جل وعلا وان يتواضع عباد الله هذا الامر الأصيل في من الله عليه من منه إن القارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتئ لهم من الكنوز ما إن مفتحه التنوغ بالعصبة من القوة من قال له قومه لكفره وآت قول موسى على السلام وخيرا قول الصرحين من قومه من بني إسرائيل وتكالبت أو اتفقت كلماتهم على ديان ذلك لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وإذبت أيضا كره لله إن الله لا يحب الفالحين والحزي وخي من شاء الله يعني من بعد الصوت تعداد النعم في الكتاب طلبا للشكر تعداد النعم في الكتاب طلبا للشكر أو أمرا بالشكر لا حجة لأحد يوم القيامة لا حجة لأحد مع التأمي الله يوم القيامة ما كتبه في لوح المحفوظ وما كتبته الملائكة اليوم نفتم على في وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بمكان ما يكسبهم من أراد الله جل في علاها فزلانه منعه الشكر أعطاه النعمة ومنعه الشكر من أراد الله هلاكه أعطاه النعمة ومنعه الشكر الو يا اسيل اتفضلوا بعد الدرس ده في الدرس السابع على السطر معلش انتوا